لا إله إلا الله استو أقيموا صفوفكم واعتديلوا سووا صفوفكم والسد الخلل الله أكبر الله أكبر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 Oh, you're in the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 يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ من وصيو الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمَّنْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ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 متكئِينَ على فرُوش دَطَائِهَا مِنْ اسْتَبَقَ وَجَنَجََّةَنِ داَ فَبأَّعَ إِ رَبِّكُ م تُكَّب فِيهِ قَاصاتُ الطرْفِي لَمْ يقَمثهُ إسُ قَلَهُم وَلا جَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام مدهام فبأي آلاء تُكذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ ضَاخَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فبأي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 ربكما تكذبان متشئين على رفرف خضر وعبقر حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله